اِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنَّا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّتْرَفِئُونَ فِي آيَاتِنَا قُل لَّنُؤَسِّرَ مَكْرًا إِنَّهُ صُلَالًا يَكْتُمُونَ مَا تَمْكُرُونَ والَّذ سيَوكُم في البَلِّ وَذَح حتى إذ كُ تُم في الفُلْلكِ وَجرَينَ بِ وَجرَينَ ب برحِطَمَة وَفرح بِنَا وَفرَِح بِهَا, بها جَ وَجَنَّاتِ النَّعِيمِ أَمْ مُلْكٌ مَنَأٌ فَلَمَّا آتَاهُمْ إِذَا هُمْ يَقُومُونَ فِي يَوْمَ مَا كُنْتُمْ تَنظَرُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَمَّا افْتَلَقَ فاختلط بِهِ فِاخْتَلَطَتْ نَبَاتُ الْأَضِمِّ مَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَقَامَتِ الْأَضُخُّ فَهَا وَزَيَّنَتْ الامس كذلك انفصل الايات كذلك انفصل اياته يتفكرون والله يدعو the mm -hmm.